وما كنا لنهتدي لولا ان هبان الله واشهد ان لا إ ل ه الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه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 وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و أ ح م د الله تبارك وتعالى الذي جمعني بكم ومع هذه الوجوه الكريمه ا ل ط ي ب ة التي أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعل حبنا و إ خ ا ء ن ا و ت ع ر ف ن ا ل لله ولله وحده لا لغرض دنيوي ولا لمغرض مغانم الدنيا و أ ب ت ل ل إ ل ى الله العلي القدير الذي قدر ويسر وجمعنا في هذا البيت المبارك من بيوته أ ن يتم علينا ا ل ن ع م ة ويجمعنا في دار كرامته في جنات النعيم مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقه اعزائي ر ذ ي الله ع ن ا أ خ و ن ا حسن خير الجزاء و أ م ر ب ا ذ ا ن في وقته و ا ل ص ل ا ة في وقتها ولكن لو سمحتم حتى نستطيع م و ا ص ل ة الدرس نؤذن في أ و ل الوقت و أ م ا ا ل إ ق ا م ة نؤجلها إ ل ى أ ن نكتمل الدرس هذا الذي يكون أ ن س ب لنا جميعا إ ن شاء الله ل أ ن الدرس إ ذ ا انقطع و ب د أ ن ا من جديد ك أ ن الذي قيل انفصل من ا ل أ و ل ولا مانع من ناحيه ش ر ع ي ة إ ذ ا أ ذ ن ا ل أ ذ ا ن في وقته أن تؤجل ا ل ص ل ا ة ما في نهي شرعي ينهي عن ذلك والله الموفق ك ر ر الكريم آ ن هي تضع لنا موضع ا ل أ م ه ا ل س ا ب ق ة التي سبقت ر س ا ل ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلكم تعلمون أ ن الناس جميعا من ل ب ن آ د م إ ل ى آ خ ر إ ن س ا ن ذكر أ و انثى فهم بشر وهم بني ادم وهم من الناس ف ص ل ة بين الله سبحانه وتعالى هي ا ل ع ب ا د ة يعني ما في جنس قريب لله وجنس بعيد من الله أ و جنس م ح ب ب عند الله و جنس مخضود عند الله لا الناس كلهم ع ب د الله يتمايزوا ويتفاضلوا بالتقوى كما قال تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م يعني معناه الميزان الذي يتمايز به الناس التقوى كل ما كان حسناتك أ ك ث ر من أ خ و ك كل ما كنت أ ف ض ل عندي وهذه ا ل أ ف ض ل ي ة لا يعلمها أ ح د وهو حي في الدنيا إ ل ا بعد ان يلاقي ربه من ا ل ق ي ا م ة ف ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا من الفائدين ا ل م ت أ م ل ي ن ا ل ق ر آ ن من ن ع م ة الله علينا نحن أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم بين الله لنا كيف خلق أ ب و ن ا آ د م وكيف خلق أ م ن ا حواء وكيف أ س ك ن ه م ا ل ج ن ة وكيف أ خ ر ج ه م ا من ا ل ج ن ة وكيف تاب عليهما وظل منهج ا م ا ل ح ي ا ة ل آ د م و ذ ل ل ه وذريته إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وقص لنا بعد ذلك كل م ب ي أ ر س ل إ ل ى قومه ب ر س ا ل ة خصوصا الرسالات ال كان لها ش أ ن وكان لها ع ل ا ق ة ب أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم قص الله من قصصهم ل أ ن ه في القصص هذا عبره ل ل أ ر ص ا ر ل أ ن ه الناس كلهم ع ر ي ب الله الله يرشي ا ل ن ب ي والرسول للقوم النبي ده ب يبلغ كلام الله يبلغ الناس رساله الله الناس ينقسم قسمين ج م ا ع ة يقول له صدقته ويتبعه و ج م ا ع ة يقول لك رغبته و ي ع ص و ه في نظام الله س ن ة الله ا ل ك و ن ي ة التي لا تتغير وتتبدل لما ا ن خلاص ي ع ل م حكايته ا ل ن ه ا ي ة ا ل و ق ف عليها ينجي الله الرسول والذين آ م ن و ا معه و ا ل ب ق ي ة د ي ي أ خ ذ ه بعذاب أ ل ي م شديد ما يستطيع واحد منهم يهرب أ و يفر أ و ي و ج و هذا القصص ربنا ما قصه عبث انما قصه ل ي ك لنا مدرسه ة إذا كان قوم نوح قوم أ ل ك ه م اذا ل ل لأنهم ه نوح عصوا إ كان قوم هود أ ه ل ك ه م الله وعذبهم الله ل أ ن ه م عصوا رسول الله هود قوم صالح الله أ ه ل ك ه م وعذبهم ل أ ن ه م عصوا نبي الله صالح كذلك قوم لوط ربنا أ ه ل ك ه م وعذبهم ل أ ن ه م عصوا نبي الله لوط كذلك قوم شعيب أ ه ل ك ه م الله وعذبهم الله ل أ ن ه م عصوا رسول الله لوط قوم فرعون أ ر س ل الله فيهم عبده ورسوله ي و س ى وهارون و ب ل غ ل م وعصوا فاخذهم الله سبحانه وتعالى اخذ عيد من ق د ر هذا ليكون لنا نحن م د ر س ة معناها إ ذ ا كان العصر انبياء الأوائل العذب دي、العبدل. طيب ع محمد صلى الله عليه وسلم يرحفين ن نفهم لابد يكون في إما ربما يكون منصف أي إنسان إما لابد إيسا ربما حسب في أي أ ا ل ل ه يستهج ا ل ع ذ ا ب و إ م ا يكون في خياره、فجزء. يعني إذا كان فجوس إذا ا ل ن ا س ي عذب ص صلى محمد وسلم ما الله عليه وإلا ي ه م محمد يعني كأنهم أفضل من محمد كأن الأنبياء يعني استبقوا أفضل ولكن العكس الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وسيد ولد ادم أ ج م ع ي ن فكيف ن س أ ل أ ن الناس ل ي ع ط ي محمد ي ن ع م و فهذا الدرس نضع فيه هذه ا ل آ ي ا ت عشان تكون على بينه من أ م ر ن ا فالحق عز وجل يقول و ك أ ي من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا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 يتنزل الامر بينهن لتعلموا أ ن الله على كل شيء قدير و أ ن الله قد أ ح ا ط بكل شيء علما دعونا نعيش مع هذه الايات الله يقول لنا تنتبه انت الى ا م ة محمد أ ي ق ر ي ة من القرى التي سبقت ق ر ي ة محمد صلى الله عليه وسلم استبدت وعتت وعزت أ م ر الله عذبها الله عذابا نكرا ع ذ ا ب لا مثيل له ف ح س ب ن ا ه ا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أ م ر ه ا وكان ع ا ق ب ة أ م ر ه ا خسرى ف ع ب الله لهم عذابا شديدا عذاب في الدنيا وعذاب في ا ل ا خ ر ة فخذوا مثلا أ ب و ن ا ادم أ د خ ل ه الله ا ل ج ن ة خلقه أ و ل من تراب وبعد أ ن أ ك م ل خلقته أ س ج د له ملائكه السماء وكل ا ل م ل ا ئ ك ة سيدوا الا إ ب ل ي س هو أ و ل من سنى م ع ص ي ة الله أ و ل عبد خرج عن ط ا ع ة الله هو إ ب ل ي س فكانت ا ل ن ت ي ج ة أ ص ب غ الله لعنته على إ ب ل ي س وخلق أ س ك ن آدم و من آ د م زوجه حواء كما قال لنا سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الناس ا ت ق و ا ر ب ك م ا ل ذ ي خ ل ق ك م م ن ن ف س و ا ح د ة و خ ل ق م ن ه ا ز و ج ه ا وبث م ن ه م ا ر ج ا ل ا ك ث ي ر ا و ن س ا ء و ا ت ق و ا ا ل ل ه و ن لك ان ت ك و لك ن ت ك و ا لك ان ت ك و لك ان ت ك ن ك ان ت ك و لك ان تكون لك ن تكون لك ان ت و لك ان ك و ر لك ان ان ت ن لك ان ل ق ا و ل ان و ن ل ان ان ت ك ان ك ن لك ن ت و ن ل ن و ن ك ان لك ان تكون ك ان ت و ن ت و ن ك ا و ن لك ان ن لك ن ت ك ن ان ت و ن ل ا و ن لك ن ت ل ان ت ك و ل ان لك ان ت ت تكون لك قال ربي انظرني الى يومي ب ع ث يا ربي انا ل د ل ج ل ي الى يومي بلا طلب من الله رسل أ طلب من الله رسل أ ما قال يا الله ب ح ق ادم ا ل ل ي س ا ت ل ه ا ل م ل ا ئ ك و ل ا قال يا الله ب ح ق ملائكتك المسبب ح ب ح س ك قال ربي انظرني الى يومي ب ع ث ي ع ن ي ط ل ب من انا ل ل ه مدلعي الى يومي ا ل ق ا م ة بلاي ي س مؤمن ب ل ل ومؤمن بيوم القيامه ش ا ن ك ا تفتخر به اسمها ع ا ر ه قال إ ن ك لمن المنظرين الى اول الوقت المعلوم قال خلاص ع اديناه د ي لو يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ت ما بتموت ي أ ج ل ك م ن ب و د ل غ ا ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة قال فبما أ ق و ي ت ن ي زي ما أ ن ت أ ث ب ت علي ا ل ل ع ن ة لاقعدن لهم صراطك المستقيم شوف آ د م وذريته ذيل انا ح ا ج ر ب لهم في الصراط المستقيم الطريق ا ل و ص ل اليك انت يا الله لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم ل أ ت ي ن ه م من بين ايديهم من قدام ومن خلفهم من ورا وعن ايمانهم في اليمين وعن شمائلهم في الشمال ولا تجد اكثرهم شاكرين انا اشتغل فيهم كده كده كده ل م ن امريكم لكم يا الخبر ه كلام قال ابليس لله و ع ش ا ن ربنا رحمه بنا نزل الكلام د ه في ا ل ق ر آ ن عشان أ م ة محمد ت ق ر أ ه وتعرف عدوه منه ق ان ل له القلمة الشيطان لكم عدو فاتخذوه ع د ي ا إ ن م ا يدعو حزبه ليكونوا من أ ص ح ا ب ا ل س ع ي د عامل حسابك اياك تطيع الشيطان. تطيع الشيطان مصيرك تكبحك بجهنم آ د م دخل الجنه ة وزوجته الحسن إ ي ه ابليس كل مره يجي مره ما شاء الله ربنا يحبكم ربنا اكرمكم ربنا متعكم يرقد يعمل ت ر ج ي ب ت ر ج ي ب اخذ ايام قال يا ادم هل ادلك على ش ج ر ة الخلد وملك ا ل ل ه ي ب ل ه يا ادم احنا هل ق ب ب ي ن ادلك في شجرة يبله بيك كل ل منها ا فيها آبد. وملك ثابت ما في انجلاب ولا في في ز ع ز ع في شجره ة ن الخلد اوريك طبعا آدم قال وريني شجرة ا ل اسمها وليس ش ج ر ة المعفيه وليس ش ج ر ة الخلد وملك لا يبلغ ملك ثابت ش ج ر ة خالدين فيها أ ب د انقلاب م ا ف ي ملك ثابت هل أ د ل ك ولا ادلني دل على الشجره ة اللي ربنا ح م المحرمه أين؟ الشجرة أنا جاء ربنا حرمه عليك هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين انت م ا ع ا ر ف ل أ ن ك لمن ت أ ك ل ا ل ش ج ر ة ر ب ن ا ما داير الاخر لو داير الاخر خلقتا أ ل ش ج ر ة لمن ت أ ك ل ش ج ر ه تبغا ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة ت و ا ل ي ما نهاكما ر ب ك م عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين فانت ضمان مافي د ل و ق ت ه انت في خطر ما أ ك ل ت شجره انت في خطر قال امش ي امش ي انا ما اكل ش ج ر ة ولا ح ا ج ة فضلل لهم بغرور كلهم سجره الخلد لا عرف ادم ابغ في ا ل آ خ ر رجع إ ل ى طريق الكذب طريق الكذب وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين اقسم لك بالله انا لك من الناصحين ادم بشر ما كان يتصور ادم ابدا في مخلوق يجرا يحفز بالله كاذب م ا ت ت ك ر ادم اكل ا ل ش ج ر ة كذا اغلطه أو, او اكل كذا لعبه اقسم له قاسم اقوى وقاسمهما سنعرف ابوك ادم ما اكل بهي ه وقاسمهما اني لكم ا ل من الناصحين بعد كذا ادم اكل ا ل ش ج ر ة ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل ا ل ق ص ة وعالم ادم داخل كيف ا ل ش ج ر ة فبمجرد ما ا خ ر ج ه ن ا من ا ل ج ن ة ربنا سبحانه وتعالى أ ل ق ى على روع آ د م وزوج حواء دعاء معين عشان ي د ع و بها الله سبحانه وتعالى الله يورينا يقول لنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب التواب الرحيم الله سبحانه يقول فتلقى ورينه ربه عليه إنه هو ربنا. فتلقى آدم من ألقى آدم آدم آدم يدعو دعو آدم عنده كلمات من مش وتعالى على عشان وزوج حواء ويش اخترعو وحي من الله ل آ د م يدعو ب ص ي غ ة م ع ي ن ة ا ل ص ي غ ة دي ربنا عشان مايحد من ذريه آ د م من الدعاء المباركه الطيب ده نزل آ ي ة في ا ل ق ر آ ن عشان أ و ل ا د آ د م كان الشيطان لعبدهم وعصوا الله يدعو الله كما دعا ا ل أ ب و ي ن آ د م وحواء شكرا نسكن ربنا المعبوه قالوا ايه ربنا قال ربنا يدعو زي لأيه ولنا م انفسنا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ا من الخاسرين هذا دعاء علم الله لادم قال ادم, آدم حياته لكن أ س ف الشديد على أ م ة ا ل ق ر آ ن أ س ف الشديد على أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم يدعو احاديث م خ ذ و ب ة على رسول الله م خ ذ و ب ة على يقول آ د م لما أ ك ل ش ج ر ة قال اللهم أ س أ ل ك بحق محمد, بجاه محمد صلى الله عليه وسلم قال له محمد دكير لما عرست ح م د ل لما خلقتني و ف ع ت راسي العرش ش ف ت س ا ب العرش مكتفي ه ل ا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله قال كلام د ل ي ل رواه م و ن و الله يقول قالا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخفين ا هذا الدعاء ا ل ل ي ربنا علمه لادم خلوناه وكل واحد اصبح شغال على كيف ف ب ا ر ك الله فيكم اول ا ر ب و هذا ب ادم بعدين ادم ربنا وضع ل ه المنهج ق ا ل ا ل ج ن ة دي خلقناها لك انت و ل ج ر ي ت ك والان خرجت الان كمان في طريق الرجوع العازب ا ل ج ن ة الطريق ب ت ا ع ا ل ج ن ة مرسوم كيف طريق ا ل ج ن ة فانا ل أ ت ي ن ك م مني هدى فمن اتبع ه د ا ي ة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 و ق ر ا ا ل ر أ ل ك ن م ا يعرف ش الله يقول يا, ابن يا ادم ب ن يا آ انت وزوجتك و ز ر ي ت ك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ب ت ج ي ك م ه د ا ي ة م ن أ و ا م ر ا ح ن ح س ا ج ب ن ا ا ل ق ر آ ن القران آ ن ق ل ل ا ش و ن ق ان ل ل ا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي أ ق و ه ورسلنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لنا وان تطيعوه تهتدوا انت داي الهداية ولا تاني عايز كلام تاني؟ انت ن ع د ك ش ي يقول لك ان ل ل يقول لك ك ا م ده هذا ا ل ق ر آ ن قال هذا ما قال ذات عشان ل ل اشارة القرب هنا ي ع ن يسهل القرب آ ن ر ن ويكون ا يسيره موجود في اي مكان اي مسجد تلقى خ ش ت ع ش و ا ت ا ل م س ا ح ب تدخل ب ي ت زور س ا ك ت تلقى عنده ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة مصاحب اي محل, محل ما ح ل م تمشي ا ل ق ر آ ن ف ي ه وبفضل الله الان ربنا حرك العالم كله الدول ا ل ش ي و ع ي ة الدول ا ل م ص ر ا ن ي ة الدول ا ل ع ر ب ي ة كل الدول تقرا أ ل كل ق ر آ ن القران د لندن بلديكا و اولندا روسيا ل العالم كله المانيا امريكا فرنسا ا بأسره وتقرأ خبر عشان معتا عندي ما يقول انا ما في انا ما عندي خبر ما عندك ما يقول في كيف خبر انقطعت الحجه الله سبحانه وتعالى الناس يقول ف إ ن ا لاتينكم مني هدى فمن اتبع هداي المتبع النظام ب ت ا ع د ه لا يذل ولا يشفع لا يكون من الضالين ولا يكون من ا ل أ ش ق ي ا ء يوم ا ل ق ي ا م ة لكن ومن أ ع ر ض عن ذكري عن ا ل ق ر آ ن الذي أ ن ز ل ت ه على عبدي و ر س و ل ي ا ل ق ر آ ن هذا ربنا يقول إ ن ن ا نجرنا الذكر ى وانا له لحافظون ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من الذكر هو القرآن؟ فربنا ل من م ذ ك الذكر القرآن ر هو ف سبحانه وتعالى يقول فإن لا ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكر خلى كلام الله لا يقرا ولا يعرف المعنى ولا يجوز خبر كلام الله او يقرا لكنه يعرف المعنى أ و ي ق ر أ ويعرف المعنى لكن م ا يعمل بكلام الله أ و ي ق ر أ ويفهم المعنى ويعمل في نفسه لا ل خ ص ص و الم تتكلم ا كل دين في خطر من لم يقرا أ ل ق وقع ر آ ن معصية في القران ل ه من أ ل ق ر آ وقع ل م يتدبر و في م ع ص ي ة الله من ق ر أ ا ل ق ر آ ن وعمل به في نفسه ولم يبلغه للناس وقع في م ع ص ي ة الله ل أ ن الناس لازم يكون فهم اذا ربنا أ ن ع م عليك ب ن ع م ة ا ل ق ر آ ن م ف ر و ض عليك تعمل بها كما أ م ر ك الله وتبلغها لنفسك ع ش ا ن ك د ه أ ص ب ح وعد شديد جدا جدا على العلماء ان ربنا يعلمنا الدين إ ذ ا قال عليك أسكد عليك بخصص مستك وسكت دياوي يوم ا ل ق ي ا م ة الله يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبين بعدين ش و ت و ض و ا ك ي ر الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم د ك ل ن ا الله فلابد ل أ ن الدين دا امانه ا م ا ن ة في ر ج ب ة كل من قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله عشان يعمل به ف ن س ي وعشان يبلغ الدين الناس ي د ر و النبي عليه الصلاه والسلام الايه تنزل ي ح ض ر مع ا ل ن ب ي عشرين صلى الله عليه وسلم ا ل عشرين داله ا ل ي ة ب س مركتهم من المسجد نشروا المدينه كلها علمه الخبر اخذت الخبر عشر ا ل م د ي ن ة كلها علمه الخبر خمسين المدينه كلها ع ل م ة الخبر ما كر كل المدينه يكون جارسين وجبريل ينزل بعد مرات ج ن ر ي ل ينزل الرسول في بيته ما في خبر الا ان ع ا ئ ش ة عائشه تكلم مهات المؤمنين ومها المؤمن ت ك ل م ب ا غ ا ر ب ة الدين ي ن ت ش ر بكده لكن لما كل ذر يقول أ س ك ت أ س ك ت يتاني الدين الناس أعرف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بلغوا عنه ولو ايه ل ده بما كسبت أيدينا كل كثبت كلام الله بما بذنوبنا بإعراضنا عن ظهر الفساد ا للبحر ج ر و ا بما كسبت أ ي د ي الناس ت و ب ة م ا ف ي ر ج ا ء إلى ا لا ل ه م ف ي ندم م استغفار ف ي ا مافي ك لا أ ن ربكم الأعلى. كل الأعلى ش يوجد قال ش ه ايدي ل ش بشكل、ده. النطر ج الشحرك البهاي المدرع شيء أمرت ش و ف حتى الاسعار ا ل م و ج و د ة حتى في الزمن دا من الله خلقكم خصوصا زي م ا س ا ل ل الناس اللي ي م كسل بدا كلام سمعت زي ش و ا ل عيسة يسأل مأتوه ن ي ه دا عند ش ا أ م ا دي عشان ن ح ن حاربنا ا ل ل الله, الله كمان صلت ل ه كمان ع ي ه ا ل م ص الناس ئ ب دي ك ب ب طوبة وبعدين بخل به ب ة مفتوعة معيشة كمان فإن ياريت دنكة له لو كده ما المفتح ع ي ش ة ك أ و ل م ا ي ق و ل ان اقول ن ا ق و ان اقول لك ان ا ق و م لك ان ا و ل لك ن و ل لك ن اقول لك ان اقول ان اقول لك ا و ل لك ان ا ق ان اقول لك ان ا ل ل ان اقول لك ن اقول لك ان ا ق و ا ق و ل لك ن اقول لك ان ا ق و ك ان اقول ل ان ي ق ان ا ل لك ان اقول لك ان ا م و ل لك ن ا ق و ك ن اقول لك ن اقول ل ن ا و ل لك ان ا ل لك ان ا ق ك ان ي ق و ل ل ان ا ق ا ل لك ذ ل ك ان ت ن ك ا ي ا ت ه ن ان ت في ا ل د ن ي ا ج ا ت ك ن ان ا ت ا ل ق ر آ ن ف ن س ي ت ه ا م ا خ ب ر ا م ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ت ن ان ان ان ان ان ان ان ان س ي ان ان ي ل ا خليك م ع ن ع م ي ان ي ن ان ان ا ن إ ذ ا كان الله يكلمنا الكلام د ه و خ ب ر ن ما جايبينه فيجب علينا أ ننتبه ن ويجب علينا أ نحاسب ن أ ن ف س ن ا قبل أ ن نحاسب هنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ه ذ ا ا ل ق ص ة أ ر س ل الله نوح إ ل ى قومه نوح ل ب س في قومه أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما ت س ع م ي ة و خمسين فلا د ا ع ي يا الله قلت ي استغفروا قل ا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم ب أ م و ا ل ي وبنينه ويجعلكم ل أ ن ه ا ر ا لا ك ل تردون لله و ق ا ر ا ما تختشي من الله في النهايه اطامروا كلا قالوا هو وقالوا لا تذر من الهتكم أ م س ك و ا في ع ل ا ت ك م أ ه ل الكون ن ا س الماسكين ا ل أ م ر أ م س ك و ا ما تخلباتكم وكلام نوح ولا تذرن ودا ولا, ولا سواعا ولا يئوسا ويعقا و ن ث ر بارك الله فيكم يا أ م ة ا ل ق ر آ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ك ل ه اجمعت أ على أ ن أ ف ض ل كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى هو صحيح البخاري أسأل العلماء أسأل العلماء لهم أفضل كتاب بعد القرآن اسمه إيه؟ أفضل كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري بارك الله فيكم. خذ الجزء السادس الجزء السادس من صحيح البخاري كلام أسأل أسأل أفضل أفضل بعد بعد خذ إيه صحيح فيكم صحيح تفسير من وشوف هو البخاري في ص و ر ة ن و ح ا ل ق ر آ ن نفسه في سوره في نور ح ت ل ب ح ب ر ا ل أ م ة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أ ب ي ه ا ل رجل الذي وضع النبي الكريم ص ل و ا ت ا ل ل ه وسلم ا وعلي ه ي د ه على ص د ر ه وقال الله م فقطه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل فكان أ ب ح ث عن ل ز م ا ن ب د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أ خ النبي ا بن عمرو بن ا ل عباس العباس عبدالله أ خ و النبي ا بن عمه ا ا ل ع ب سمى س ولده على أ ب و النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ده ب ي ق ود ل و وسواع ويغوث ويعوق أ س م ا ء رجال صالحين كانوا في قوم نوح ه أفهم الكلام ك ر نقول ونشوف الكتاب نترجع الكتاب. م رجال صالحين كانوا في قوم نوح فلما هلكوا اوحى اليهم الشيطان قالوا يا جماعه د و د ودسواع و ن ع ا ش ا ر كده وكده د ه قاموا عملوا صور تماثيل وبنى على ق ب و ر بنايات م ا ع ب د و ه ا بس عملاء للذكر لما نجين د ا ن ق ر د وجيل ثاني قال له هؤلاء شفعاؤكم عند الله كم نادلهم تتجكم ي مطر كم نادله لا يرزقكم عليهم كلهم وتوجه الامه يا ود يسوع تغيثنا تدريقنا تنفعنا عندك وعند الله بدات المشكله من هنا فاعرفوا التاريخ وهذا الكتاب موجود بين ايديكم والحمد لله اليوم مدينه كسله فيها عدد كبير جدا جدا من كتب صحيح البخاري واللي ما يلقاه و ع ا ي ق ر أ يجي عندي في البيت أ ن ا ولو الكتاب إ ن شاء الله عشان مدينا الشك عشان ما ت ت ك ر م الاله الاله مش اسم الله الله ما اسمه إ ل ه ا ق ر أ اسماء الله ا ل ح س ن ا ما في إ ل ه إ ل ه دي هو المعبود بحق حتى الناس الغلط ا ل و ج ع فيه يفسر إ ل ه لا خالق ولا راده الا الله والله دا تفسير غلط, والله وبالله دا تفسير غلط. ل أ ن ا ل إ ل ه هو الذي تعله القلوب وتطمئن بذكره وترجويه النفعه والضرب كان يغضب عليها علي يسبحنهم فوق د ه هو ا ل إ ل ه وهذه الصفات لا تليق إ ل ا بالله وحده لا شريك ا ما في مخلوق أ ب د ا يستطيع يعمل فيه خردله الا ب إ ذ ن من الله على هذا ا ل أ س ا س معنى لا إله إ ل اله ا ل ل الا معبود بحق إ الله لا معبود بحق إ ل ا الله الذي يستحق ا ل ع ب ا د ة هو الله وغير الله عبيد فرض الله عليهم ا ل ع ب ا د ة ما ي ع ب د ويعبدون ا وقال ح لمن منهم لمن منهم يهد يهد يديه رفع رب إلى رب إ ن ي مغلوب فانتصر خلاص يا رب أنا وصلت ا ل ن ه ا ي ة أ ن ص ر نسرها ل ذ ي وعدتني ا ل له قال إ ي ه ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمر وفجرنا ارض ل أ يون ا فالتقنا على أ م ر قد قدر وحملنا ه على ذات الله المدرسه تجري ب أ ع ي ن ن ا جزاء ل من ك ا ن ق د ر ولقد تركناها آ ي ة فهل من مدك هذه آ ي ة نوع من عذاب الله فتحنا ب ذ ا ب السماء بماء م ن ه م ر مش ن غ د مش مع ن ج ي ت ن ج ي ت زي ا ل ق ر ب ة انقطعت من ا ل ن ص مرة ومنها مره ستكبر السماء نزل بشكل ده وفجرنا الارض عيون ا ل أ ر ض دي أ ص ب ح ت خراطيش كلها ضارب من ا ل م ء ل ي فوق وشوف ق و ة ماء الارض ربنا يقول فالتقى الماء على امر قد قدر يعني ماء الارض اصبح عند ق و ة قبل ما السماء المنهمر ضيسر الارض لاقاهما السماء الارض فوق في طبقاته من ماء الجو الارض الفائر لقى السماء مئت والجو م ا عشان انت تشور المنظر ده في القرآن ولو كان ر تشور ده شريف ولا كده تشوفه ولو ولا الان امامك كده كنت دي تشوف ب العجاب ربنا لكن ي الفني ر تدري هذا عشان انت تدري ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمر وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا فالتقى الماء على أ م ر قد قدر وحملناه على ذات الواح وجسر تجري ب أ ع ي ن ن ا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آ ي ة تدلك على ق د ر ة الله وعلى انتقام الله ف إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن ينتقم من قوم فانتقام الله ليس له مثيل هل احد اصطفاح يشرب هل احد شرب هل احد نجا ثم انظر الى ا ل ق ض ي ة الكبرى نوح يرى ابنه نوح نبي ورسول واول اولي العزم من, اول اول من الرسل نبي ورسول من شك في نبوه نوح ورساله نوح كافر هذا النبي يرى ابن يا ابني يرى ي ا ب ن ل يا ر ك ب م ع ن و ل ا ت ك و ن مع اركب ل ك ا ف ي تهال يا والتهال معنا ولا تكن مع الكافرين ف ل إلى سآوي يعطمني من الماء م ي من الماء. يعني الماء أنا ما أطلع ليه شاء جبل يقول بيني. قال بينيه لا ل عاصم اليوم من أ م ر الله أمون ي ق و ل ت له هاي الولد الحادر تندقها ف ح ا ل بينهم الموت ج و لا ص موجو مو مو يضارب خ ط ف ت وجنوح لكن ربنا الرحمن الرحيم ق ا ب قلبه حنين ملامحنه بولده ربنا قال فحاله الموت ع ن ا ل جسر ارتفع الموت وجنوح بينه و أ ب و ه ن يعني ه أ ب و ه م ا ش ا ف كيف مات ابنه غير س ل م م ا ش ا ب ن الموج عمل ساتر لانه لو, لو ر أ ى ابنه ا ل م و ي ع ل ك غ ط كان تعذب مسكين لكن ربنا حدث ع ن المنظر دا حال بينهم ل س الموجو ر ح ا بينه, بينه ن فكان من المغرقين حنان ا ل ا ب و ة عطف ا ل ا ب و ة اول من وقفت نبي الله نوح ي ب ر ع ل ي قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحقه وانت احكم الحاكمين يتضرع إ ل ى أ ل ل ه يا رب اجنده من اهله يا رب نجيه اليه يا رب احفظ طل عليه ولا بيه من الغرض لو الله يجامله الناس هذا كان اول من يسعد الف سنه الا خمسين عاما ما يسعد مجامله لكن ربنا ابدا وما ربك بظلام للعبيد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 فقال ربنا ق لا ف ل تسالني ما ليس لك به علم لان علم اعمال وردك عند الله انت ما ب تعرف وردك يعمل ايه إني أعبك أن تكون قال ربي إني أعبك أن أسألك ما ليس تغفل وترحميك وإن قال أسألك ليس ربي تبرع إلى الله هذه قصة الله لأمة محمد في إلي ما علم بمحض ويمنع بمحض إ ر ا د ت ه ومشيئته لا سلطان على سلطان الله ف أ ع ر ف ربك ولا تعتقد أ ن هناك واسطه بينك وبين ا ل ل الواسطى بينك وبين الله الشرع الذي أ ن ز ل ه الله الكتاب المنزل والرسول المرسل الرسول يعلم الناس يديهم مدرس هذا عبد الله بن عباس يركب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحنار رسول يركب حنار عليه يا غ ل ا احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم أ ن الخلق الخلق كل ما خلق الله ا ل م ل ا ئ ك ة الانس الجن الوحوش الطيور كل ما خلق الله واعلم أ ن الخلق إ ذ ا اجتمعوا لينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إ ل ا بشيء قد كتبه الله له إذا ا ج ت م ع ويقول ا ل ر يدروك و ك بشيء بشيء بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء د كتبه الله رفع القلب الله رفع ج ف ا ص ر و ج القران آ ن يؤكد ه ذ ا ل م ع ى و ي قل و ا للرسول ق ل ل صلى الله عليه وسلم خبر أ ب ن ت ك أديها خبر قل ل م يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا معناه اجتمع كلهم منك شعر من عشان من يتضلع شعر أن الأرض أهل ذلك لو لحيتك إ ذ ا ربنا ما شاء لو اجتمع إذا ربنا ناشى ما يقدر إذا ربنا ناشى اهل ا ل أ ر ض كلهم عشان ي ل ش ع ر ه واحده من د ج ن ك ما يقدر يشيلها إ ل ا إ ذ ا شاء فانت عندك حصانه من الحق عز وجل بعدين ابن نوح فيه أ و ل ع ل ا م ة عدم ل ا م ة ع احترام ا ل آ ب ا ء التقصبص والتكبر على ا ل آ ب ا ء فيه ع ل ا م ة ح ق و ق الوالدين شوفوا الابد يقول م ي للولد يا بني يا ولبي تعال أ ر ك ب معنا عشان تسلم عشان ما تهلك الولد ا س ت غ س ر على أ ب و ه م ا قادر يقول يا أ ب ت ي حتى ا س ت غ س ر على ابوك قال ساوي إ ل ى جبل هذا ش و ف شوفت ا ل ع ل ا م ة كيف وشوف ولد نبي ت ا ن ي نبي و ر س و ل ا ب ن ب يقول الله إبراهيم إسماعيل أبوه ي ل ي ي ان ب يكون ا هناك ا ف ع ا ل ي يا أنا ولد رأيت في المنزل ا أنا م أبحك و ا ل رأيك م ا ل أبتي م ي ا ن في المنزل والمسلمين ا ش ف ت فرق ا ل م ن ي ن ش ف ت الاثنين ابو نبي ورسول وذهب ابوه نبي ورسول لكن ش ف ت الفرق يقول لها تعلق ا ب ع ك يا ق و ل ي ابتي و ي ق و ل ك ا تعال اركب عشان تسلم لتنقني ج الرجلتك ن مش ا د غلتك لها ابوه يا ا ب خالس جبل علامة ب ر ي في ا الاباء فاول علامة ابن نوح أنه بوالديه عند علامة بين هذا تعال حاضر يا أبوه تعالوا ن ت ا س ل من الغرب لا ما أ ع ي عشوك ا ل ف ر ز عشان ت ف ه م ا ل ف ر ق ف ا ل أ و ل ا د إ ذ ا تربوا ت ر ب ي ة إ س ل ا م ي ة يكون فيها الخير الكثير و إ ذ ا ن ش أ و ا كل واحد على كيفه ي ج ب د م ص ي ب ة في المجتمع و م ص ي ب ة على نفسهم و ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة والسلام ة هذا نوع من أ ن و ا ع العذاب هود ربنا أ ر س ل إ ل ى قوم دعاهم إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده لا مالكم من إ ل ه غيره تمردوا عليه وفي الاخير الله سبحانه وتعالى أ ر س ل عليهم ر ي ح ف ر ص ر ع ا ت ي ة سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م فترى ي ف القوم فيها صرعى ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نخل خاويه ة ا ل ل يقول فهل ترى لهم من ب ا ق ي ة في ز ل مفد واحد ف ممد ا س ت ط ا ع حتى نحن نسمع هنا في الدنيا يقول ا ل د ا ب ل الحمر ف ا ن ب ل ا ب فلان القى عليها ل ق ألقوا القبض كان بلحيته وكان حلق بكره يسجل ب ي ر ت ع ت م ر ة وركب بارت و ف ل ا ن م ر ق في أ م ر ي ك ا و د ه م ر ق واحد من دين م ر ق واحد س ت ط ا ع ينفوذ ريح صرصرعات يسخرها عليهم سبع ليال وثمان فترى القوم فيها ص ر ع ا ك أ ن ه م أ ع ج ا د نقل الخاويه فارسل الله عليهم ص ي ح ة بس. واحد مخلوق من مخلوقات الله صاحتهم ص ر خ ة و ا ح د ة ا ل ص ر خ ة دي جعلتهم كالرماد بس زي الرماد كت وانتهوا من الدنيا ولا واحد ما ن ف ع ق و ملوط يعمل ا ل ف ا ح ش ة يقدري ما نفع جاء ربك سبحانه وتعالى لما الحكايه وصلت النهايه ربك سبحانه وتعالى أ ر س ل عليهم ملائكته <تصفيق> أ و ل ا ً قبل كل شيء في ا ل أ م س ي ه ت م ص ن ع ع ي ن ه م في ا ل أ م س ي ه كلهم عيونهم عمل الحله كلها بقت عميان في الصبح ج ع ن ا عاليها س ا ف ل ة عاليها ا ل ح ل ة زي ما هي م ل ا ئ ك ه اخذتها م ن ت ح د أ ق ل ع ا ل ح ل ة زي ما هي اقلبها نفخ النار نفخ و ن ا ل نبي الله نور ملايك قال لاسر ب ح ا لقال مسكين و ع د م م الصبح من ش د ة الغضب ا ل وكان ل م يبين ا ل ص ح ب الصبح غاليب بس ما ما يا اخي عليس ت ابنك شين مرأة لنا ا ه ي ومرأة ذ ت مجرم الله ا ب مرأة نبيه و ر ل المرأة ما تمشي م دي ن ا ل من ر هلكت ه ل ك مع ا ي و ر ا ح و ا ده ك ل ه بيبين لونه الله ع ش ان نفهم الباقيين الناس اللي كانوا بره من ا ل ق ر ي ة في بلد ثاني ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليهم ح ج ا ر ة من سجيل اي واحد من ق ر ي ة قوميه محل ما ف ي طب من قوم لوط اي واحد في اي بلد حجر من السماء طب في نصراصه طلع ب د ب ر و حرقوا زي اللحم التاكسي ا ل ش ر م و ك ه لمن تخطوا في دار ا ت ش ل ط بس بقوا ي زي بلد د جمع من عذاب الله لكن هل في و ا ح د هرب دخل في خندق ل ب ي يشبهه الله ب ي ر ت ا ع ت مره ة او ي د ه هرب نافع ر و ن فرعون قال أنا ربكم, انا ربكم الاعلى جمع الناس قال هش أ ج م ع ا ل ن ا س أجمع الناس جمعون قال لهم يا أ ي ه ا الملا ما علمت لكم من إ ل ه غ ي ر إ ل ه غيري انا نافع ادعى ا ل ر ب و ب ي ة وادعى ل ا ل أ ل و ه ي ة و ه د د ن ب ي الله موسى قال لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين أ خ ي ر ا نبي ا لما ل ه و س ى ل م ا ن ت ع د منهم ربنا أ م ر آ خ ر ج بقومك يالله ل أمشي امشي سكة البحر. موسى امسك إسرائيل د أنا الرجل ما بخوف دي ة يوديه س ك ة البحر وقعدين مفرعون كان الحقن ممشيين ولم ب ح ر سكة ل ي ج ر ب و ا على البحر ا ت ل ف ت و ا وراء ا ا ل ع ج ا ج هناك فرعون اه يا م و س يا ماذا و س مدركون ادركنا فرعون فرعون ادركنا ا ل ح ج ن ة انت مودين على البحر وفرعون قال ان معي ربي س ي ح د ي ن انا ماء يا ما اتخاف احنا معانا ميش ما ربي طرف البحر وفرعون جرب هل الله شغل اول جفي اكون ربنا اوحى الى عبده ورسوله ان اضرب عصاك البحر اضرب البحر اضرب البحر اضرب البحر اضرب ا ل ب ح ا ن ه و ت ع ا ل طلع لهم ى ط ر ي ق في البحر يبس يبس معناها ي ا ب س واطه لان ربنا اراد السلامه لبني اسرائيل لو في خ و ا ب ه شويه او في طين ما كان نزل في البحر لكن ربنا سولهم يابس ا تراب عشان يطمئن ط م ئ ن ت قلوبهم يا بس يا بس تراب شوف قدرس القادر بحر شقال سنين سنين ض ر ب و ا ح د ة تخلي يابي ستحي و ه ن اصبحت ت ط ا ل جبل كان ي ب ا ل بهن وبهن ا وبهن وبهن المشي ديل قطر بهنات ت ر ا و ن حتى د خ ل ي شوي امام مخوف لكن شاف لك ا ن رجع خلاص ا ل ج م ا ع ة س ا ل ب ع د كده ث ق ت ث ل ا ث امامات يلا ابليس يقولك ي ا موسى طلع عندك ما تطلع م وللا ط ع ن ما ت ط ع ي ت خمخم كبير على صغير مرتم ه على راجل ه م عميان ومكثره خشب البحر بني اسرائيل اول ما ك ل ب و ت هناك ي ه يا موسى اضرب البحر اضربوا اضرب اضرب خليك تخبت ربنا قال اترك البحر يا اخوان اترك يا موسى لا تضروا ق ن خ ل ص حكم ا لا ل ه انظر بارك الله فيك الى هذا البحر البق بردا سلاما لموسى وهارون ومن اتبعهما من بني اسرائيل واصبح م ق ب ر ة الى فرعون ومن اتبعه الى يوم الدين قبر اول ما اتكاملوا البحر كليس يوم طه هذا ق ب ر ه م دع عجب الله هل في واحد من فرعون نجح مرته ن س ا ئ ما جاش غير في ا ل ح س ا ب ده م ر ا ل ت ا ي م ا قالت اينما ص ل و ا ل ت ن م ا قالت ا ن م ا قالت ا ن م ا قالت اينما قالت ا ي ن م قالت اينما قالت اينما قالت اينما قالت ي ن م ا قالت اينما قالت ن ي ن م ا قالت اينما قالت اينما قالت ي ن م ا قالت اينما قالت ي ن ا ل ت اينما قالت اينما قالت اينما ل ت ا ي م ا قالت اينما ق ا ل ي ن م ل ت ا ي م ا ق ا ل اينما قالت ا ي ن ا قالت اينما قالت ا ن ا قالت ا ن م ا قالت اينما ق ا ل ى اينما قالت اينما ا ل ت اينما قالت ن م ق ص ة ق و م ن ا ق و م فرعون ق ا ل تبارك وتعالى ولقد جاء ال فرعون النذر كذبوا ب آ ي ا ت ن ا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر ثم أ ت ي الخطاب لنا اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءه في الزبر الكفر ه ن ا كفر ا ل م ع ص ي ة الكفر مو معنا رضى صديق رقبتو الكفر مو معنا قال انا كافرون ترجي لا الكفر ت غ ط ي ة الحق و إ ظ ه ا ر الباطل لاصل كلمه الكفر ا ل ت غ ط ي ة تغطية الحق حتى الانسان آ ن ل إ المريض ن ق و ل له ك ف ا ر ة كفاره ة يعني ي إ يعني كفرته معناها ن س أ ل الله يجعل المرض ده يغطي لك ذنوبك الصائب إذا رمضان عامد القضاوى نقول له يعني يعني يقضي اليوم ويكفر علي الذنب دي معناها يجب معناها ده أفتر اليوم يعني عن دي يقضي الكفارة يغطي الذنب بتاعه. الله يقول كمثل غيث أ ع ج ب الكفار ن ب ا ت ه الغيث المطر الكفار, الكفار هم ن ا الراب الصليب الكفار فكرة يعني هو ه ا ل ز ر ا ع المزارعين ل أ ن الزارع م ا م م ك ن ي خ ل ي التراب برا ي غ ط الأرض ي غ ط ي بالتراب التراب ي ر م ي ي غ ط ي ه و ي ا ط ي ه و ي ا ط ي ه ويغطيه ويغطيه ويغطيه ويغطيه ويغطيه ويغطيه ويغطيه ويغطيه ويغطيه بالتراب أ ع ج ب الكفار نباته ل م ز ا ر ع ي ن ثم يهيج فتراهم ا ل ص ر ا ثم يكون حسانا وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله و ا ر ض ا ه وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور فالكفر معناها في ل غ ة العرب هو ت غ ط ي ة الحق و إ ظ ه ا ر الباطل فانت لمن تتركوا الحقده وكل العمل بتاعكم يكون مخالف للشريعه ة أل الله بنجيكم من ي قرضة يعني ن ت ومعنى البعث يعني معنا الكلام ده الواضح ك د والمفتوح دو ان ل ل ع ذ ا ا ب ا س ن يعذبهم الله وهارون الله موسى وهارون عزبهم بهذا العذاب انتو لما محمد صلى الله عليه وسلم من في في لكم ام القرآن فقال لكم براءة زبر في في ايضا ومن يعص الله ورسوله فان له جنات تجري من تحتها ا ل ن ر قريت الانهار ك ل م ده يدخل الله الله له في في آية في كتاب تقول البيعص الله والرسول ج ا ان نقولوا ت طيب كيف ي نحن ج م ع منتصر ولا احنا امة ما شاء الله لا يعلمها الا الله كان جئنا القيام العداد النار نطفيها ونتخارج تقول ت و الملائكة محمد مع م عددية ص تتخارق بردو ي ن ا ي ن تعمل انقلاب هناك فمعناها ما في ق و ة لكن ربما سائل ي س أ ل ن ي يقول ه له الناس تعملون كذا سرنا ناكلين وشاربين صحيح السبب السبب هو محمد بن عبد الله خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ي ن بن السبب الله المبعوث ا ل ل ل عبد هو محمد رحمة م ع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو السبب ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إ ل ى الله وطلب من الله وسال ربه ق اللهم ا ل لا تهلك أ م ت ي بعام كما أ ه ل ك ت ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ل أ ن الله وصف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له ما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ؤ م ن ي ن ولقد ل جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه الرحمه بالمؤمنين ضرع الى الله يا رب قومي ما تعذبهم زي ما عذبت الامه سالوا زي قوم نوح او زي قوم هود يارب استجاب الله دعوه النبي عشان ك د ه قاعدين نلعب لكن الله الذي لا اله الا هو اعمالنا بنعمل دي تستحق عذاب م ث لعذاب قوم نوح أ و قوم هود أ و قوم صالح ل أ ن كل الجرائم ا ل آ ن منتشره لكن الله ا س ت ج ا دعوه ا ل ن ج ي عليه الصلاه والسلام ولهذا يجب علينا أ ن نعلم أ ن الله سبحانه وتعالى يمهل يمهل الناس ولكن لا يهمل إ ه م ا ل م ا ف ي ا كل واحد ع م ل مسجل مكتوب عند الله وبلاء ع ل ى م ل ك تنتهي ا ل ن ه ا ت ه فهنا بارك الله فيكم يا إ خ و ا ن ي ربنا من رحمته ب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولنذيقنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون نحن نجدون نجدون الحكاية جلت يندب عذاب زماعة أسعار لجميع صغير صغير يمكن فيه مطر بكشة بكشة مطر جلت نحن امه محمد نستغفر الله م ن ت و ب إ ل ي ه ما م رجع ي ك ن ي ر ج ع ك عشان... لكن رجعه عشانه ل لمن القلب يكون ميت حتى أ ن العرب ا م الميت ي ق و ل و ا لا نجرح بميت إ ي ل ا م ه الميت كان تجرح بحس حتى ب... وصلنا مسألة ما بنحس نحاسين نحاسين نحاسين نحن الأموات وصلنا وكان وفي معصية مسألة الله الله كان نعنى نحاسين ما عذاب ما وكان في ما طاعة الله ما, في ما ما、نحسين. ما في في في عارفين فيجب علينا أ ن نحاسب أ ن ف س ن ا قبل أ ن نحاسب ولهذا ربنا بعد ذلك يجي الخطاب ق و ل ف ت تقوا الله يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب اتقوا الله يا من كان له قلب سليم يا من أ ل ق ى السمع وهو شهيد اتقوا الله يا أ م ة محمد اتقوا الله يا أ ه ل ا ل ق ر آ ن اتقوا الله ليه؟ لان تقوى الله هي سلاح هي الوجود من عذاب الله فاتقوا الله لاولي ا ل أ ل ب ا ب الذين آ م ن و امنوا شوف بالتقوى قال ل ي المؤمنين الناس اللي م ن آ بالله、صحيح. ارفوا الله حق المعرفة عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق المعرفة عرفوا أن الله لا تخفى عليه خافية صلى عليه وسلم عليه صحيح حق حق تخفى أن ع و ل أ ن الله ي ع لا م م توش ي ه م ا في ا ل ق ل و ب ا ل ل ه ي ق و ل ألم أ ترى ن الله ي ع ل م م ا ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ا ف ي ا ل أ ر ض م ا ي ك و ن من ن ج و ى ث ل ا ث ة إلا ه و ر ا ب ع ه و ل ا خ م س ة إلا ه و س ا د س ه و ل ا أدنى م ن ذلك و ل ا أكثر إ ل ا ه و م ع ه م أينما ا ك ن و ا م ح ل م ثم ي ن ب ع ه م بما ع م ل و ا ي و م ا ل ق ي ا م ي و م ا ل ق ي ا م ي ك ل م ه و ي ع ل م س و ي ت ي ك ل م ه كيف الان الحمد لله كلكم تعرفوا ربنا قال ما ي ن ف ظ من قول إ ل ا لديه رقيب عتيد م ل ا ئ ك ت سيد و إ ن عليكم لحافظين كرام ا ك ا ت ب ي ن يعلمون ما تفعلون حتى العمل يشتغل من تاريخ البنوك لمن تموت أ و ل مامت خ ل الورقه ص ا حفظت عند الرحمن سبحانه وتعالى أ و ل ما قامت القيامه ة قال و إ ذ ا الصحف نشرت صحائف ا ل أ ع م ا ل ا ل م ك ت و ب ة دي تطير الرواه ا م ة كل ر ق ت ت ع ل مره كل ورقه تتعلق في رقبه صاحبه تمشي ك كفى بنفسك اليوم عليك ا ح ي ر انت ب ر ا ق ح ة ف ا ل م س ل كذا اقرا سمعنا عملك عملك السويدي جدينا كل كذا يا م س ت ب ت عملنا كذا وعملت كذا وجدت كله ه ت ق ر ا ا ل ي ق ر ا ه ي ق ر ا الما يعرف يقرا ب م ش ي ئ ة الله و إ ر ا د ة الله و ق د ر ة الله ه ي ق ر ي ر ا عملك ده عملك السويدي انت اول ما ج ر ب ن ا ادم وقالوا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا أ ح ف ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا ل جمال ك كتاب ت ا يا ب شمده إيده لا